إن الله يجزي المتصدقين إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئن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 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي يدي بصيرا اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأد بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما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 قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه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 وقال يا أبتي هذا تؤيل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حطا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو و بكم من البدو من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 أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين